وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا لا تَقْهَرُوا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَالَّذِي وَضَعَهَا لِلأَنَامِ فيها فاكهة متنوعة والنخل ذات الأثمان فيها فاكهة متنوعة والنخل ذات الأثمان والحبذ العصف والريحان والحبذ العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان أبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من وخلق الجن من, مارج من نار ميم فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان رَبّ المشرقين وَوربّ الموربين ربُ المشرقين وَورّ الموديين فَبأَلَاء رَبّك ما تُكذذب فذأَ آلَاءِ ربِّك ما تُكذّب م رجل البحرين يلتقيان ن رجلدحرينلتقيان بينَهُما ببزَخ لا يبغان بهُما ببزَخ لا يدغان فبأَ آ رّك ما تُكذذب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 بِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ وَيَبْقَى بِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ في يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ كُلَّ يَوْمٍ فبأي آلاء, فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان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 إن التقعتُم آ تَفُذُ مِن أَفُطارِ السَّموَاتِ وَْأَبضفًا فُذو إنِ السَّفَعةُم آكَ فُذُ مِن أَبطارِ السمواتِ وَالْأَبضة فُ لا تَفُذونَ إِللا بِسُطون لا تَفُذونَ إِللا بِسُفون فبأي آلاء ربكما تكذبان مَا عليكما أبِأَ من نار ونحاس فلا تنتصران يسَلُ عَلَكُ مَا شوَظُ مِار وَلوحاتٌ فَلََصان فَبِأَ آلَ إ رَبّكُ مَا تُكَذّبَان فَبِأَّ آلَ إ رَبّكُ ماَا تُكَذّذان فَإذاَا شََّّة السَّم فإذان شقت السماء فكانت وردا ك الزهر فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان في يومئذ لا يسأل عدا به انس ولا جان يمَائِبِ الل يُسألعَدَ بِهِ إثُ وَلَ جَ فَبِأَّ آلَ إَبّك ماَا تُكَذبب غَبِأَ يعْرَفُ الْ المُجرمونَ بِسمَاهُم فَيُخَدُ بَِّ وَاص وََالأَقدَام يعرَفُ المجرمُونَ بِسمهُم فَيُخَدُ بَِّ وَاص وََال الأقدَان فَبِأَ آلَ رَبِّكُمَا تُكَذّبان, فبأي آلاء ربكما تكذبان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 فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أثنان, ذواتا أثنان فبأي, آلاء تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان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 بهمامِ كل فكهاتِزوج فب أي آلَ إَّك ماَا تُكَذّبان مَُّكئين على فرُوش بَطائِنُهَا مِن استتَدقَ مُتكين على فرُوش بَقائِنُهَا مِن استتدَقَ وَجَنَجَّنذ وَجَنَجَّينذَ فَبِأَ آلَ إ رَبّكُ ماَا تُكَذذبان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ سَمِ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانّ ْ يَطمِثَّْ إِسُ قَضُلَهُم وَلا ج فَبِأَّ آلَ إ رَبّكُ مَا تُكَذّبان فَبِأَّ آلَِ كَأَهُ الياقوتُ وَالمَرجان كَأَهُ الياقوتُ وَالمَرجان فَبأَ آلَ إ رَبّك ماَا تُكَذّبان فَبأَ آلَ إ رَبّك ماَا تُكَذّبانان هل جزاء الإحسان, إلا الإحسان هل الجَزَاءإشْتَان إلااعشْتان فَبِأَ آر إَبّك ماَا تُكَذّب فَبِأَ آل إَبّك ماَا تُكَذّب وَمِدُني مَا جَّةَ وَمِدُ م جَّكَ فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهمان مدهمان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان ضاختان فيهما عينان ضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان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 فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيان حور مقصورات في الخيان ابي اي الاء ربكما تكذبان ابي اي الاء ربكما تكذبان لَ يَقُمِثمَّ إسُ قَدلَهُم وَلا جَلَ يَقُمِث مَُّ إسُوقَدُلَهُم وَل جَ فَبِأَ آلَ إَبّكُ مَا تُكَذّبَانهَبِأَ آلَ إِ رَبّكُ مَا مُتكين لا رففٍ خُ وَعَقَرم فيسان متتكين لا رفركٍ خُْ وَعددَ قَم فيسان فَبأَ آلَ إَبّكُ ماَا تُكذّب فَبأَلَ إ تبارك اسم ربك للجلال الجلال والاكرام تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام ديما من موقع الطريق الى الله